وكان أرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من ذهب الموت ليقولن الذين, كفروا ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحرا مبين ولئن خرنا عنهم الأذان إلى لا يقول نما ألا يوم يأتيهم ليس مصوبا عنهم وحق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن ذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه, ثم نزعناها منه إنه ليؤوس كفور ولئن ذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن, ليقولن ذهب السيئات عني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 يقولوا لولا أزل عليك نوجاء معه ملك إنما تنذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتنا قل فأتوا بأشر سور مثله مفتريات وادعوا, وادعوا من استقعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم المسلمون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستئين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم فيها، نوفي إليهم.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 ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افتنى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول لشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لحنة على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا ويبغونها عوجا وهو بلا هم كافرون أولئك لم يكن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 واجرم أنهم في الآخرة هم إن الذين آمنوا وأملوا الصالحات وأخبتوا, وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كنعمى والصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين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 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَلَّا تَحْبُذُوا إِلَّا اللَّهِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٌ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَّا قَوْمِهِ مَا نَذَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وما نآك اتبعك إلا الذين هم أراهلنا بادي الرأي وما نآلكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم إن على بينة من ربي وآتاني رحمة إليه فأميت عليكمه أنزلمكمها أنزلمكمها لها كارهون ويا عومنا أسئلكم عليه ما إلا على الله وما أنا بقارئ آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني ألاكم قوما تجهلون ويا قوم من من الله إذا قردتهم ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيظ ولا أعلم الغيظ ولا لا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدني أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أهلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فاتنا بما تأذنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن رد أن أنصح لكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريتوا فألي وأنا مما تجرمون وأوحي إلى نوحن أنه لن يؤمن من قومك إلا من قدر بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ضرموا إنهم مبرقون ويصنع الفلك وكل ما مر عليهم لهم من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإن نسخر بكم كما تسخرون فسوف تألمون بيتيه عذاب يؤخزه ويحل عليه عذاب مقيم حتى رَتَّنُ رُقُ الْحِمْلِ فِيهَا مِنْ أَكُلِ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إلَّا مَا سَرَقْ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنَامَ مَنْ وَمَا أَمَنَ مَعَهُ إلا قليل